قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك ا ل ص ل ا ة قبل العيدين وبعدهما حدثني احيى عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل ا ل ص ل ا ة ولا بعدها وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن سعيد بن المسيب كان يغدو إ ل ى المصلى بعد أ ن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى باب ترك ا ل ص ل ا ة قبل العيدين وبعدهم ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل ي قبلهما ولا ب ع د ه م بهذا قال ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه لا ص ل ا ة قبل العيد ولا بعده سواء ص ل ي ة العيد في المصلى أ و في المسجد إ ذ ا دخل يجلس ل أ ن ه لا ص ل ا ة العيد الشافعي رحمه الله يرى كراهه في ا ل ص ل ا ة لا قبلها ولا بعدها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما خرج و دخل المصلى فصلى م ب ا ش ر ة كما يدخل يوم ا ل ج م ع ة ثم يصعد المنبر فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باعتباره امام أ و باعتبار هذا تشريع عام باعتباره إ م ا م إ ذ ن ا ل م أ م و م مخاطب بقوله عليه الصلاه و السلام اذا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ر ك ع ت ه لو قلنا بهذا أ ن ا ل م أ م و م لا يصلي و لو كانت في المسجد لقلنا أ ي ض ا في يوم ا ل ج م ع ة لا يصلي ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام محفوظ عنه انه يصعد المنبر لو قلنا بهذا ما يصلي المقصود أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في مثل هذه ا ل أ ح و ا ل باعتباره امام فيقتدي به ا ل أ ئ م لا يصلي ولا قبله ولا بعد ا ل أ ئ م ة من دخل إ ل ى ا ل ج م ع ة يصعد المنبر من دخل إ ل ى العيد يشرف ا ل ص ل ا ة نعم يعني مثل ما قيل في قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد هل ا ل م أ م و م يقول سمع الله لمن حمده كما يقول ا ل ش ا ف ع ي ة ما يقول لكن هذا قاله باعتباره امام فمن أ ف ع ا ل ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما يمكن حمله على حال دون حال ق و ل حدثني يحيى عمالك ن ا ل نافع أ ن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل ا ل ص ل ا ة و لا بعدها يعني اتباعا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هذا هو المعروف ف ي م ذهب الحنابله أ ن ه لا ص ل ا ة قبل ا ع ي د قبلها و لا بعدها و عندهم ايضا سواء صليت في المسجد أ و في المصلى و منهم من يفرق بين المسجد و المصلى فيقول المسجد له ت ح ي ة ل أ ن مجرد ترك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يعارض او لا يعارض به من قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين و لا شك أ ن دخول المصلى أ س ه ل من دخول المسجد يعني لو دخل شخص مصلى العيد و ما صلى ما يثرب عليه لكن لو دخل المسجد نعم لا بد أ ن يصلي ركعتين ت ح ي ة المسجد و مجرد ترك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لانشغاله بصلاه العيد و في حكمه ا ل أ ئ م ة قال الشافعي لا كرعات في ا ل ص ل ا ة قبلها و لا بعدها و هذا محمول على ا ل م أ م و م كما قاله النووي و الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها و البصريون يصلون قبلها لا بعدها و المدنيون لا يصلون لا قبلها و لا بعدها و الحاصل ان ص ل ا ة العيد ليس لها س ن ة لا قبلها ولا بعدها لكن من جاء و صلى ت ح ي ة المسجد لا سيما إ ذ ا كانت المسجد فهذا أ ح س ن هذا هذا ا م ت ث ا ل ا ل أ م ر نعم و ا ل أ و ل ى ا ل أ و ل ى ان لا يصليها في مكانها ينتقل إ ل ى بيته و يصلي ما شاء حتى أ ن بعض اهل العلم يقول ولا في بيت يصلي ما في ص ل ا ة بعد البيت و لا نعم على كل حال المحمول علمنا ص ل ا ة ا ل صحبه على ص ل ا ة ا ل صحبه نعم ص ل ا ة الضحى وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن سعيد بن المسير كان يغدو إ ل ى المصلى بعد أ ن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس يعني مبادره إ ل ى ص ل ا ة العيد ي ب ا د ل إ ل ى ص ل ا ة العيد قبل طلوع الشمس لكن من صلى في المسجد ص ل ا ة الصبح و جلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس و صلى ركعتين ثم ذهب إ ل ى ص ل ا ة العيد لا شك أ ن ه استعمل جميع السنن و ما فاته شيء لكن لو خشي ة فوات ص ل ا ة العيد ما انتظر إ ل ى أ ن ترتفع الشمس ثم تفوت ص ل ا ة العيد يقول لا بادر ب ص ل ا ة العيد ل أ ن ه ا تفوت و ص ل ا ة الضحى لا تفوت الله باب ا ل ر خ ص ة في ا ل ص ل ا ة قبل العيدين وبعدهما حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أ ن اباه القاسم كان يصلي قبل أ ن يغدو إ ل ى المصلى أ ر ب ع ركعات وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه أ ن ه كان يصلي يوم الفطر قبل ا ل ص ل ا ة في المسجد يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ر خ ص ة في ا ل ص ل ا ة قبل العيدين و بعدهم ا ل ر خ ص ة ترك ا ل ص ل ا ة قبل العيد و بعدها من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ا ل ر خ ص ة ينبغي أ ن تكون أ ي ض ا من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكن فعل السلف أ ي ض ا له اعتبار عند علماء ا ل إ س ل ا م فعل السلف له اعتبار عند علماء ا ل إ س ل ا م لا سيما مع عدم المخالف يقول حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن بن القاسم أ ن أ ب ا ه القاسم أ ح د الفقهاء السبعه كان يصلي قبل أ ن يغدو الى المصلى أ ر ب ع ركعات في المسجد بعد طلوع الشمس ل أ ن ه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداء ا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم يصلي أ ر ب ع ركعات انصح حديث من جلس في المصلى بعد الصبح لم تطلع الشمس صلى ركعتين كان له أ ج ر حجه ذ ا واضح إ ذ ا صح فينبغي أ ن يحرص طالب العلم على هذا يعرض عليه ب النواجذ لكن إ ذ ا كان يرجع عدم ص ح ة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداء ا بالنبي عليه الصلاه و السلام كما ثبت في الصحيح ثم إ ن شاء صلى أ و إ ن شاء انصرف على أ ن لا يترك ص ل ا ة الضحى على ان لا يترك صلاه الضحى وان صلى الركعتين بعد طلوع الشمس و ارتفاعها ب ن ي ة الضحى ساغ له ذلك و لو لم يثبت الخبر و لو لم يثبت الخبر فهذا القاسم أ ح د الفقهاء كان يصلي قبل أ ن يقضي ا ل م س ل س ا ل ب ر ك ا ت و ينبغي أ ن يبادر بها إ ذ ا أ م ك ن بحيث لا يترتب ع ل ي ه ف و ا صلاه العيد لماذا ل أ ن ه يخشى أ ن ينتشغل بعد ص ل ا ة العيد عن ص ل ا ة الضحى فيبادر بها يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه كان يصلي يوم الفضل قبل ا ل ص ل ا ة في المسجد يعني ع ر و ة و الزبير و القاسم وهما من الفقهاء وهما من الفقهاء السبت و سعيد أ ي ض ا منهم كان لا يصلي ل أ ن ه يبادر بالذهاب إ ل ى ص ل ا ة العيد قبل أ ن يحل وقت ص ل ا ة الضحى قبل أ ن ت ر ت ب ع الشمس وهذان ينتظران حتى ت ر ت ب ع الشمس ثم يصليان يوم الفطر قبل ا ل ص ل ا ة في المسجد ل أ ن ه م م ك ثان وهذا أ م ر معروف وديدا من سلف هذه ا ل أ م ة اقتداء ا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المكث في المسجد حتى ضلع الشمس معروف حتى عند علماء ا ل إ س ل ا م مشهوف وشيخ ا ل ا ل إ س ل ا م يقول هذه قدوتي يعني لو تركها انهارت قواه ش ماذا يفعل واغتنام أ و ا ئ ل ا ل أ و ق ا ت ا ل م ب ا ر ك ة هذا أ م ر ينبغي أ ن ن ح ر ص عليه المسلم نسيه مطالب العلم لا يفرط عن اثرها و ذكر البغى في شرح ا ل س ن ة آ ث ا ر ك ث ي ر ة عن سلف هذه ا ل أ م ة حتى قال النخعي إ ن الملائكه لتعج إ ل ى خالقها من نوم العالم بعد الصوح هذا لا ينبغي أ ن يفرط به ل سيما وقت مبارك و وقت فراغ بال و جاء الحث عليه و فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و بعض الناس إ ذ ا ضعف عنده الخبر خلاص انتهت مسح العمل ب ا ل ك ل ي ة حتى قال بعضهم ت قال بعضهم هذه م س أ ل ة يخشى عليهم قال تبي تروح تبي تطلع و لا تبي تصلي ص ل ا ة العجائز ص ل ا ة ا ل أ ش ر ا ك بالحرف ي ل ا ن ما ادري ماذا عندهم من العلم هل وصل إ ل ى ضعف الخبر بنفسه أ و سمع من يقول الخبر ضعيف وتشبث بمثل هذا الكلام و تطاول على هذا الفعل نعم و ما يخال لطالب العلم ان يقول مثل هذا الكلام ما يخال ان, أن يقول طالب العلم مثل هذا الكلام اقل الاحوال ان تصلى بنيه الضحك يعني اذا ضعف الخبر يعني اقل احواله حسن انه حسن لخير و صححه بعضهم نعم على كل حال هما سنتان متداخلتان في وقت واحد متداخله يعني سواء بهذه ا ل ن ي ة أ و تلك هي تغني عن س ن ة الضحى و إ ن ص ل ى ه ا ب ن ي ة الضحى فقد أ ت ى بما حث عليه و حظ عليه على كل حال م س أ ل ة طالب علم ينبغي أ ن يحتاط في زيادة ا ل أ م و ر و يحرص على هذه ا ل س ن ة ابن القيم رحمه الله تعالى و قد ذكرناه مرارا لما شرح حال ا ل أ ب ر ا ر قال لم يمكثون في المسجد بعد ص ل ا ة الصبح يذكرون الله حتى إ ذ ا ارتبعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا و قال عن المقربين أ ن ه م ينتظرون طلوع الشمس حتى ي ج د ا رجعه الشمس إ ن شاء صلوا و ان شاء انصرف من دون ص ل ا ة نعم, نعم. و عرفنا لماذا هذا ت ف ر ق بين هؤلاء و هؤلاء ولا شك أ ن المقربين أ ح ر ص من ا ل أ ب ر ا ر ل أ ن المقربين سوف ينصرفون إ ل ى عبادات و أ و ل ئ ك سوف ينصرفون إ ل ى أ ع م ا ل الدنيا فيخشى عليهم من فوات هذه ا ل ص ل ا ة وهذا يوحي ب أ ن ابن القيم يرى أ ن الخبر فيه شيء أ د ه اما التكبير الجماعي فقد صرح جمع من أ ه ل العلم ب أ ن ه ب د ع ة يعني التكبير الجماعي المرتب بمعنى أ ن ا ل ب د ا ي ة تكون مع ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة مع ا ل ن ه ا ي ة أ م ا كون منها نعم ت تضج بالتكبير من تكبير الناس بتكبير عمر رضي الله عنه فلا يزال عمر يذكرهم بالتكبير ثم يكبر كل واحد منه م يعني أ ن ت إ ذ ا دخلت المسجد في يوم ا ل ج م ع ة والناس يقراون نعم لهم أ ص و ا ت م ر ت ف ع ة ب ا ل ق ر ا ء ة لكن هل يعني هذا أ ن ه م ي ق ر ؤ و ن ق ر ا ء ة ج م ا ع ي ة إ ن م ا من مجموع ة ا ل أ ص و ا ت يحصل هذا الضجيج نعم ن س ا الله لك باب غدو ا ل إ م ا م يوم العيد وانتظار ا ل خ ط ب ة حدثني يحيى قال مالك مضت ا ل س ن ة التي ل خ ت ل ا ف فيها عندنا في وقت الفطر و ا ل أ ض ح ى أ ن ا ل إ م ا م يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت ا ل ص ل ا ة قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع ا ل إ م ا م عله ان ينصرف قبل أ ن يسمع ا ل خ ط ب ة فقال لا ينصرف حتى ينصرف ا ل إ م ا م يقول رحمه الله تعالى باب غدو ا ل إ م ا م يوم العيد و انتظار الخربه غدو ا ل إ م ا م يوم العيد و انتظار الخربه ي س ن تعجيل ا ل أ ض ح ى و ت أ خ ي ر الفطر لا تؤدى هذه في الوقت الذي تؤدى فيها و ليس معنى ت أ خ ي ر الفطر أ ن ه م يؤخرونها إ ل ى أ ن تشتد الشمس نعم على كلا تكون ص ل ا ة الاضحى يبادر بها من أ ج ل أ ن يتسع وقت النحر و تؤخر ص ل ا ة ا ل ب ط ر من أ ج ل أ ن يتناول الناس ما يتناولون من أ ك ل مما سبقت الاشاره إ ل ي ه و ليس معنى هذا ان الفارق يكون كبير ل ك باب غدو ا ل إ م ا م و م العيد و انتظار ا ل خ ط ب ة و انتظار ا ل خ ط ب ة من إ ض ا ف ة المصدر لمفعوله أ ي انتظار الناس سماع ا ل خ ط ب ة ل أ ن الذي يفهم أ و يسمع هذه ا ل ت ر ج م ة يظن أ ن ا ل إ م ا م يغدو إ ل ى المصلى و يجلس في المصلى ينتظر ا ل خ ط ب ة أ ل ا يمكن أ ن يفهم هذا من ا ل ت ر ج م ة ممكن لكن الذي ينتظر ا ل خ ط ب ة هو ا ل م أ م و ن على أ ن المقصود بانتظار ا ل خ ط ب ة ما هو التبكير إ ل ى ا ل ص ل ا ة قبل ا ل ص ل ا ة بوقت لا انتظار ا ل خ ط ب ة بعد ا ل ص ل ا ة و يدل عليه ا ل أ ث ر الثاني يقول حدثني يحيى قال مالك مضت ا ل س ن ة التي لا خ ت ل ا ف فيها عندنا ب ا ل م د ي ن ة يعني ا ل ط ر ي ق ة و العرف الذي مشوا عليه في وقت الفطر و ا ل أ ض ح ى أ ن ا ل إ م ا م يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه و قد حلت ا ل ص ل ا ة يعني ارتفعت الشمس حلت ا ل ص ل ا ة بارتفاع الشمس و خروج وقت النهي و آ خ ر وقت ص ل ا ة العيد زوال الشمس و آ خ ر و ق ت زوال الشمس ت ب د أ من ارتفاع الشمس و انتهاء وقت النهي إ ل ى زوال الشمس قال يحيى و سئل مالك عن رجل صلى مع ا ل إ م ا م هل له أ ن ينصرف قبل الناس مع ا ل خ ط ب ة فقال لا ينصرف حتى ينصرف ا ل إ م ا م أ ي يكره ذلك ل م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة ل أ ن ا ل خ ط ب ة إ ن م ا شرعت ي لتسمع ويفاد منها ف إ ذ ا أ ذ ن للناس على حد سواء ان ينصرفوا إ ذ ا صلوا ما أ د ت ا ل خ ط ب ة الغرض التي من أ ج ل ه ا شرعت ي إ ن م ا شرعت ي لافاده الناس فلا ينبغي الى ل م س ل م أ ن ينصرف قبل انتهاء ا ل خ ط ب ة نعم الطريق من بيته أ و من مسجده ا ل إ م ا م إ ل ى المصلى كم كم تفترض قرب ل ع س ا ف ة مثلا عليه أ ن يخرج من منزله نعم بحيث أ و من مسجده بحيث اكون ا ل م س ا ف ة مقدار ربع سافر ة حتى ب ع من, من, من مسجده ص ل ا ه من م من ب ي ت ه ا ل مكان خرج الذي يخرجه قدر ما يبلغ م ص ل ا ه ق د حلت ا ل ص ل ا ة فيبادر بها أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة جدا و هذه يمكن حدودك تفضل كثيره منها, منها من ا ل ا خ و ة الحضور و منها من المستمعين في الانترنت لكن نجيب على أ س ئ ل ة الانترنت ق ب ل ل أ ن ه ا ك ث ي ر ة نعم إ ن لم يعلم بالعيد إ ل ا بعد الزوال يصلونها من الغد و ا ل ز ك ا ة الفطر على كل حال يؤديها قبل قبل ص ل ا ة العيد قبل صلاه العيد لو صلى ا ه من الغد وافق و أ ن ه من الغد ج م ع ة ما تسقط ت س ق ط العيد ا ل ج م ع ة قسط تسقط مثل ما لو شاهد العيد مثل مثلنا يقول هذا أ ن ا م خ ي م في الرياض و أ ر ي د أ ن أ ت ز و ج على س ن ة الله و رسوله و لكن أ ب ي رفض ذلك و قال إ ن ه بريء مني إ ذ ا تزوجت فهل إ ذ ا تزوجت واكون عاقل لوالدي مع العلم أ ن ا ل أ س ر ة التي سوف أ ت ز و ج منها أ س ر ة م ح ا ف ظ ة إ ذ ا منع ا ل أ ب ابنه من الزواج فليس له حق ا ل ط ا ع ل أ ن ا ل ط ا ع بالمعروف ومنع الابن من الزواج ليس من المعروف ولا يعتبر حينئذ ع ا م إ ل ا إ ذ ا كان ل أ م ر وجيه ر ا ه الاب إ م ا ل أ ن ا ل أ س ر ة هذه لا تناسبه أ و لما يخشى على ولده ل أ م ر من ا ل أ م و ر إ ذ ا أ ب د ى سببا وجيها و او كان الأب الابن بعد عنده تعارض في بعض ا ل أ م و ر عليه أ ن يسعى في رضا ا و ا ل د ه أ م ا إ ذ ا اضطر إ ل ى الزواج و ح ت ا ج إ ل ي ه فليس ل أ ب ي ه أ ن يمنعه و إ ذ ا أ ق د م على الزواج ما عدم رضا والده فليس في ا ع ا ق يقول هل ا ل ت ج ا ر ة في العملات حلال أ و حرام العملات في حكم بيع الذهب و الفضه حكم بيع النقود تباع إ ذ ا كانت يدا بيد إ ذ ا اختلفت هذه العملات لا بد أ ن تكون يدا بيد ا ل ت ج ا ر ة ب ا ل أ س ه م ا ل أ س ه م ان كانت هذه ع ب ا ر ة عن س ي و ل ة ك أ س كاسهم بعض الشركات التي تكثر فيها ا ل س ي و ل ة او بعض المصارف نعم فمثل هذه لا تباع بالدراهم إ ن م ا تباع بعروض لا يجوز ب ع و بالدراهم نعم أ م ا إ ذ ا كانت هذه ا ل أ س ه م ع ب ا ر ة عن عروض تجاره تباعك غ ي ر ه تباعك غيرها وقبضها كقبض غيرها من ا ل أ م و ر المشاعه يقوم معلمي معلمو ا ل أ ح ي ا ء بدرس تشريح ا ل ح ي و ا ن ك ا ل أ ر ن ب ويتطلب ذلك تقديره ب م ا د ة ك ي م ي ا ئ ي ة بدون ذكات فذلك جائز التشريح عموما أ ج ا ز ه العلماء ل ل ح ا ج ة أ ج ا ز ه أ ه ل العلم ا ل ح ا ج ة و إ ن ه في مثل هذا تعذيب للحيوان يعني لغير ا ل ح ا ج ة لا يجوز لكن إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك فلا ب أ س إ ن شاء الله تعالى يقول هل مشروع مقاهي الانترنت حلال أ و حرام على كل حال على حسب ما يعرض فيها من م ا د ة إ ذ ا كانت هذه المقاهي الانترنت تعرض د ر و س ع ل م ي ة فهي حلال بل تعد من دور العلم إ ذ ا كانت لا تعرض إ ل ا د ر و س ع ل م ي ة أ م ا إ ذ ا كانت تعرض خنا و فجور فهي مثل الحانات و غيرها محروم ا ل د خ و ل فيه ا ف ي على حسب ما تعرضه الشافيات العشر في ل م ح ي ي د ي ن عبد الحميد والكتاب يحوي أ ق و ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة م ن القيم الغزالي س ي د ما أ ع ر ف هذا كتاب لا أ ع ر ف محروف الشافيات العشر لا أ ع ر ف هذا الكتاب لا أ ع ر ف ه يقول إ ذ ا كان أ ح د تزوج من م ش ر ك ة ما يكون ح ك م ه هل يجوز له إ ذ ا د ع ا ه و جعلها تسلم أ و لا عليه مفارقته و العقد باطل العقد باطل و عليه مفارقته ف إ ذ ا فارقها فورا و دعاها إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م ت و حسن إ س ل ا م ه ا فله أ ن يتزوجها بعقد جديد بعد الاستبراء إ ذ ا توفي فلان هل نقول ر ح م ة الله ام يرحمه الله رحمه الله لا فرق يرحمه الله و رحمه الله لا فرق بينهما يقول ما حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بالتجويد أ ه ل التجويد يجيبون التجويد ويؤثمون من قرا بغير تجويد على كل حال و إ ذ ا لم يكن هناك لحن ولم يكن هناك ما يحيل المعنى ف ا ل ص ح ا ب ة ق ر أ و ا كما أ ن ز ل عليهم وفيهم الكبير الذي لا يستطيع أ ن ي ج و د وفيهم من حديث العهد ب ا ل إ س ل ا م المقصود ان ا ل م س أ ل ة ليست كما يقول ه ل التجويد مع أ ن على المسلم لا س ي م طالب العلم أ ن تكون قراءته على نعم على الوجه ا ل م أ م و ر به من الترتيل والتجويد والتدبر、وغيرها. كيف أ ح ا ف ظ على ثباتي على الحق بصدق التوجه إ ل ى الله جل وعلا ا ل ا ن ت ر ا ح بين يديه اختيار ا ل ر ف ق ة ا ل ص ا ل ح ة و ا ل م د ا و م ة على العبادات ا ل خ ا ص ة كالصلاه والصيام و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والاذكار وغير ذلك يقول ذكر محقق مسند أ ب ي ح ن ي ف ة مع شرحه للمله علي قالي في ا ل م ق د م ة أ ن أ ب ا جعفر الطبري رحمه الله قال رد المرسل مطلقا بدعه ظهرت في أ و ا ئ ل المئتين أ و ا ئ ل المئتين كيف أ و ا ئ ل المئتين هذا الكلام أ ب و جعفر الطبري نقل الاتفاق على قبول المراسل ي بين التابعين ب أ س ر ه م و أ ن ه لا يعرف له مخالف م إ ل ى ر أ س المئتين هذا ن ق ل أ ب و عمر بن عبد البر في م ق د م ة التمهيد في مقدمه التمهيد و مراده بالمخالف ا ل ش ا ف ع رحمه الله تعالى و كون التابعين ب أ س ر ه م يقبلون المراسيل رده معروف ا عن سعيد و نقله ا بن عبد البر في م ق د م ة التمهيد أ ي ض ا و سعيد ر أ س التابعين ولا يرد هذا على نقل الطبري ل أ ن الطبري ينقل الاتفاق و ا ل إ ج م ا ع و ي ر د بذلك قول القول أ ك ث ر ا ل أ ك ث ر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 كتاب ص ل ا ة الخوف باب ص ل ا ة الخوف حدثني يحيى عن مالك ع يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ص ل ا ة الخوف أ ن ط ا ئ ف ة صفت معه وصفت ط ا ئ ف ة وجاه العدو فصلى بالتي معه ر ك ع ة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا جاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أ ن سهل بن أ ب ي ح ث م ة ح د ث أ ن ص ل ا ة الخوف ان يقوم ا ل إ م ا م ومعه ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه و ط ا ئ ف ة م و ا ج ه ة العدو فيركع ا ل إ م ا م ركعه ويسجد بالذين معه ثم يقوم ف إ ذ ا استوى قائما ثبت وتموا ل أ ن ف س ه م واتموا لانفسهم الركعه الباقيه ثم يسلمون وينصرفون والامام قائم فيكونون اوجاع العدو ثم يقبل ا ل آ خ ر و ن الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم, بهم الركعه ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم ا ل ر ك ع ة الباقيه ثم يسلمون وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا سئل عن ص ل ا ة الخوف قال يتقدم ا ل إ م ا م و ط ا ئ ف ة من الناس فيصلي بهم ا ل إ م ا م ر ك ع ة وتكون ط ا ئ ف ة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ف إ ذ ا صلى الذين معه ر ك ع ة ا س ت أ خ ر و ا مكان الذين لم يصلوا ولا ي س ل ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ر ك ع ة ثم ينصرف ا ل إ م ا م وقد صلى ركعتين فتقوم كل و ا ح د ة من الطائفتين فيصلون ل أ ن ف س ه م ر ك ع ة ر ك ع ة بعد أ ن ينصرف ا ل إ م ا م فيكون كل و ا ح د ة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ف إ ن كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أ ق د ا م ه م أ و ركبانا م س ت ق ب ل القبله ة أو غير م س ت ق ب ل او غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أ ر ى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حدثه إ ل ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أ ن ه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس قال مالك رحمه الله وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ص ل ا ة الخوف يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ص ل ا ة الخوف باب ص ل ا ة الخوف أ و كتاب ص ل ا ة الخوف كتاب ص ل ا ة الخوف المراد صفتها ص ف ة ص ل ا ة الخوف الخوف مصدر خاف يخاف خوفا إ ذ ا فزع وهو ضد ا ل أ م ن ضد ا ل أ م ن والخوف والفزع والذعر معانيها م ت ق ا ر ب ة الخوف يطلب من المسلم أ ن يكون خائفا من الله جل وعلا راجيا له سبحانه وتعالى أ م ا ما يدعو إ ل ى الخوف والذعر والفزع هذه أ م و ر م ح ر م ة وهي أ ش د الخوف على ا ل إ ن س ا ن بل والحيوان أ ش د عنده من الجوع و العطش ف ا ل أ م ن ش أ ن ه عظيم ا ل أ م ن في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م و في غيرها و عند العقلاء ك ا ف ة ش أ ن ه عظيم و لذا جاء تقديمه على الجوع و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع فدل على أ ن ا ل أ م ن أ ه م من ا ل أ ك ل و الشراب وبعض المفسرين أ ر ا د أ ن يطبق هذه ا ل آ ي ة على الحيوان فجاء بحيوان كثير مربوط ووضع عنده العلف وربط أ م ا م ه ذئب فلما أ ص ب ح جاء والطعام العلف على حاله ما اكل لانه لم ي أ م ن ف إ ذ ا كان هذا في الحيوان فما ش أ ن ا ل إ ن س ا ن كيف ي أ م ن ا ل إ ن س ا ن على نفسه كيف ي أ م ن على عرضه كيف ي أ م ن على دينه كيف يؤدي كيف يعبد ربه على وجه المطلوب منه و خائف و لذا ا ل أ م ن من أ ع ظ م النعم من الله جل و علا و الذي يتعرض لزعزعته أ و خلله متعرض ل أ م ر عظيم و حفظ ا ل أ م ن من أ و ج ب الواجبات على ولي ا ل أ م ر كما هو مقرر كتب أ ه ل العلم ف ا ل أ م ن ش أ ن ه عظيم و الخوف و الذعر ش أ ن ه خطير أ ي ض ا فنهتم ل ه ذ ا ا ل أ م ر و من أ س ب ا ب الخوف ا ل أ س ب ا ب ا ل م ؤ د ي ة للخوف ا ل إ خ ل ا ل ب أ و ا م ر الله جل و علا لا سيما ما يتعلق بالتوحيد الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن يعني لهم ا ل أ م ن التام و مطلق يشمل أ م ن الدنيا و ا ل آ خ ر ة وليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م ن ا لماذا يعبدونني لا يشركون ب ش ي ء ولا شك أ ن ا ل م ح ا ف ظ ة على التوحيد الذي هو أ ص ل الدين سبب ا لاستمرار ا ل أ م ن وخلط هذا التوحيد ومزج ه بشيء من الشرك لا شك أ ن ه من أ ع ظ م أ س ب ا ب زوال ا ل أ م ن وحصول الخوف على كل حال إ ذ ا حصل هذا الخوف و المفترض أ ن يكون من عدو المفترض أ ن يكون الخوف من عدو وما جاء في هذه الاحاديث كله في غزوات مع ا ل أ ع د ا ء صلاه الخوف شرعت في غ ز و ة ذات الرقاب في ذات الرقاب ووردت على وجوه ص ف ا ت م ت ع د د ة يقول ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تفعل هذه الوجوه كلها ل أ ن كلها ث ا ب ت ة اختلافها اختلاف تنوع و هي على حالات أ ح و ا ل يتحرى فيها ا ل أ ح و ط ل ل ص ل ا ة و ا ل أ ب ل غ في ا ل ح ر ا س ة كل ص و ر ة من هذه الصور تنزل على الوضع المناسب لها هذه ا ل ص ل ا ة مشروعه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ل أ م ت ه من بعده خلافا ل أ ب ي يوسف الذي يقول انها لا تصلى مع غيره عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا تصلى مع غيره عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل أ ن الله جل و علا قال و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه الى آ خ ر الايه ففعل هذه ا ل ص ل ا ة مشروط بكونه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيه فدل على أ ن ه ا لا تفعل مع غيره و الجمهور على أ ن ه ا تفعل مع غيره في حياته و بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و فعلها ا ل ص ح ا ب ة من بعده فدل على أ ن ه ا ل ي س خ ا ص ة به و أ م ا قوله جل و علا و إ ذ ا كنت ف ي ه فهو نظير قوله خذ من أ م و ا ل ه م صدقه خذ من أ م و ا ل ه م صدقه هل يقول قائل ان ا ل ص د ق ة لا تؤخذ بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل أ ن ا ل أ م ر متجه إ ل ي ه لا يقوله احد إ ذ ن صلاه الخوف م س ت م ر ة و هل تفعل في الحضر و السفر الجمهور على انها تفعل في الحضر و السفر ابن الماجشون منعها في الحضر منعها في الحظر وهو قول عند مالك لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض واذا ضربتم في الارض وايضا جاء فعلها في الغزوات الغزوات التي تتطلب ا ل أ س ف ا ر و س ي أ ت ي أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غ ز و ة الخندق في آ خ ر أ ح ا د ي ث الباب أ خ ر الصلوات حتى غابت الشمس ولو كانت تجوز في الحظر لما أ خ ر هذه الصلوات حتى غابت الشمس فدل على أ ن ص ل ا ة الخوف لا تفعل في الحضر إ ن م ا تفعل في السفر و ا ل أ ك ث ر على أ ن ه ا تفعل حظرا ً و سفرا ً عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا إ ذ ن لماذا أ خ ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ص ل ا ة الصلوات عن وقتها حتى غ ر ب ت الشمس أ خ ر الظهر و العصر حتى غابت الشمس و أ ه ل العلم يقررون تبعا ل أ ه ل المغازي و السير أ ن غزوه ذات الرقاع قبل الخندق قبل الخندق لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول و كونها في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة قال ابن اسحاق و غ ي ر ه من السير و المغازي و تلقاهم الناس عنهم يقول ابن القيم و هو مشكل جدا فانه قد صح أ ن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الخندق عن صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء فصلهن جميعا و ذلك قبل نزول صلاه الخوف و الخندق بعد الرقاع سنه خمس قال و الظاهر ان اول صلاة, صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم الخوف بعسفان و لا خلاف بينهم ان عسفان كانت بعد الخندق إ ذ ا كانت أ و ل ص ل ا ة صلاه ا ص ل ا ة الخوف بعسفان و عسفان كانت بعد الخندق إ ذ ا ماذا عن ذات الرقاع قبلها و لا بعدها بعدها و هل يكون هناك إ ش ك ا ل إ ذ ا كانت ذات الرقاع و عسفان كلها بعد الخندق يكون فيه اشكال نعم أ خ ر الصلوات ا ل أ ن صلاه الخوف لم تكن ش ر ع ة فلما شرعت صلاه الخوف صليت الصلوات في أ و ق ا ت ه ا نعم و تجوز حينئذ لا يعكر على القول بجوازها في الحضر كونه اخر الصلوات في الخندق لان الخندق متقدم على عثمان و على ذات الرقاب صنيع الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يؤيد كلام ابن القيم يؤيد كلام ابن القيم ل أ ن البخاري رحمه رتب الغزوات في أ و ل و ي ت ه ا تبعا ل أ و ل ي ت ه ا فجعل غ ز و ة الخندق م ت ق د م ة في الترتيب على غ ز و ة ذات الرقاب فالخندق عنده رقم تسعه وعشرين في كتاب المغازي و ذات الرقاب رقم واحد وثلاثين فدل على أ ن ه يرى أ ن ذات الرقاع كانت بعد الخندق وحينئذ يرتفع ا ل إ ش ك ا ل الذي يريده مثل ابن ا ل م ا ج ش و ن أ ش ا ر البيهقي إ ل ى أ ن ذات الرقاع اسم لغزوتين مختلفتين فالذي قال أ ن ذات الرقاع قبل الخندق س ن ة أ ر ب ع ه نعم يقصد بها ا ل أ و ل ى من غزوتي ذات الرقاع و الذي قال انها بعد الخندق اقصد بها ا ل ث ا ن ي ة التي حصلت فيها ص ل ا ة الخوف هذا ما أ ش ا ر إ ل ي ه ا ل ف ي ق ي عرفنا أ ن ص ل ا ة الخوف جاءت على وجوه م ت ع د د ة يقول ا ل إ م ا م م ح م د س ت ة أ و س ب ع ة كلها صحت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و على هذا تفعل كلها في ا ل أ ح و ا ل ا ل م ن ا س ب ة لكل ص ف ة على أ ن يراعى في ذلك ا ل أ ح و ط ل ل ص ل ا ة و ا ل أ ب ل غ في ا ل ح ر ا س ة و ذكر ابن حبان في صحيحه تسع صور ل ص ل ا ة الخوف تسع صور لصلاه الخوف أ م ا من حيث الورود فكما سمعتم ا ل إ م ا م ح د س ت ة و سبعه و ابن حبان تسعه لكن من حيث التصوير تبعا لعدد ركعات ا ل ص ل ا ة نعم و ث ب ع ا لاختلاف مواقع العدو فيمكن أ ن تصل الصور إ ل ى أ ك ث ر من ذلك ل أ ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة و أ د ا ء ا ل ص ل ا ة على وجه يكون أ ق ر ب إ ل ى الوجه الذي شرعت عليه في ا ل أ م ن و مع م ل ا ح ظ ة ا ل ح ر ا س ة و الاحتياط من العدو ف إ ذ ا افترضنا أ ن هذه ا ل ص ل ا ة في ث ن ا ئ ي ة إ ذ ا كانت الصلاه ث ل ا ث ي ة يزيد ص و ر ة إ ذ ا كانت الصلاه ر ب ا ع ي ة يزيد ص و ر ة وهكذا و إ ذ ا كان العدو في ج ه ة ج ه ة اليمين ج ه ة الشمال ج ه ة الخلف ا ل أ م ا م المقصود أ ن هذه الصور أ ص ل ه ا ما صح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والتصرف تبعا لذلك م ل ا ح ظ ة ل أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها وهذا من أ ه م المهمات أ ن تؤدي ا ل ص ل ا ة في وقتها و أ ن تؤدي جماعه و هذا من اقوى الادله القوف من م ش ر و ع ه صلاه الخوف من أ ق و ى ا ل أ د ل ة على وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه ا اذا لزمت ا ل م ح ا ف ظ ة على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في هذا الظرف مع شيء من الخلل اللاحق للصلاه من اجل ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ج م ا ع ة فالمحافظه عليها في ا ل أ م ن من باب ي أ و لا يقول الامام رحمه الله باب صلاه الخوف عندنا هو كتاب واحد كتاب صلاه الخوف وباب واحد باب صلاه الخوف كتاب صلاه الخوف وباب صلاه الخوف ترجمه واحده الكبرى والصغرى بلفظ واحد كتاب صلاه الخوف وباب صلاه الخوف ويحتاج إ ل ى الباب اذا كان معه ابواب اخرى اذا كان الكتاب مشتمل على ابواب يحتاجنا الى ت ر ج م ه الصغرى لكن اذا كان هو الباب نفسه هل نحتاج إ ل ى ذكر الباب يعني مثلا لو كتاب ص ل ا ة الخوف باب م ش ر و ع ي ة ص ل ا ة الخوف باب صفه ص ل ا ة الخوف باب سباب في صفه أ خ ر ى وهكذا نحتاج إ ل ى هذه التباريع لكن فيما معنا كتاب ص ل ا ة الخوف أ ن ن ح ت ا ج إ ل ى هذه ا ل ت ر ج م ة الكبرى ل أ ن ص ل ا ة الخوف م س ت ق ل ة لا يمكن ادخالها مع ص ل ا ة العيد ولا مع صلاه الكسوف ولا مع صلاه ا ل ج م ع ة هي ص ل ا ة م س ت ق ل ة تحتاج ف ر ا د ه ا الى ت ر ج م ة كبرى غ ي ر ه ا من الصلوات لكن كون هذا الكتاب لا يوجد تحته أ ب و ا ب م ت ع د د ة نعم نحتاج إ ل ى ذكر هذه الترجمه الصوره وهي أ ي ض ا بلفظ الكبرى نحتاج إ ل ي ه ا ما نحتاج إ ل ا لو كان فيه هناك تراجم فرعيه غير هذه وعلى كل حال المتقدمون لا يمكن أ ن يحاسبوا على د ق ة التصنيف والترتيب ك م ح ا س ب ة ا ل م ت أ خ ر ي ن نعم أ ش ر ن ا مرارا أ ن المتقدمين لهم طرق وتصرفاتهم في كتبهم قد يكون فيها شيء من اختلاف عما جرى عليه ا ل م ت أ خ ر ي ن هل يحتاج إ ل ي ه فؤاد عبد الباقي نعم هل يحتاج إ ل ي ه رقم الكتاب على ما جاء فيه المعجم المفارس هو تبع فهذا الباقي تبع في ترقيمه ما جاء في ه المعجم المفارس ا ل بعض الحديث فهذه الشروح القديمه والشريح الباجي معكم والاستذكار وش فيه من التراجع الاستذكار والا الباجي وش فيه من التراجع نعم وش فيه باب ص ل ا ة الخوف وفيه كتاب ص ل ا ة الخوف مع ا ل ما ندري عن الطابع احتمال ي تبع فؤاد الباقي ليرتاح في الترقيم قد يمكن يتصرف هذا لو وجدت ت ر ج م ة لو وجدت ترجمة أ خ ر ى ولم يذكر تحت ه ا حديث قلنا إ ن ه بيض لهذه ا ل ت ر ج م ة ولم يجد في احديث عن شرطه لكن ما وجد ت ر ج م ة أ ص ل ا على كل حال هذه م س أ ل ة يسيره ما شيء. يقول حدثني يحيى عمالك عن يزيد بن رومان المدني مولى آ ل الزبير عن صالح بن خوات بن جبير بن النعمان ا ل أ ن ص ا ر ي المدني من ثقات التابعين عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا مبهم هذا مبهم و إ ب ه ا م الراوي يضر الا ما يضر نعم نعم ج ه ا ل ة ذات إ ب ه ا م الراوي لكن إ ذ ا كان صحابي عن رجل صاحب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فجهالته لا تظهر وهنا يقول عمن ن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو صحابي واختلف بتعيينه فقيل هو سهل ا بن أ ب ي حثم بدليل الحديث الذي يليه بدليل الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أ ن سهل ا بن أ ب ي حثم تحدثه أ ن ص ل ا ة الخوف يقول المحقق بشار عواد معروف يقول لا أ ص ل لها في النسخ أ و الشروح اي ع ب ا ر ة كتاب ص ل ا ة الخبر كتاب ص ل ا ة الخبر نعم الترتيب الفني ل ل ت أ ل ي ف يقتضيها يقتضي هذه ا ل ت ر ج م ة الكبرى ل أ ن ه ا ص ل ا ة م س ت ق ل ة لا ع ل ا ق ة لها ب ص ل ا ة ا ل ع ي د ي ن كما أ ن ه ا لا ع ل ا ق ة لها ب ص ل ا ة الكسوف إ ذ ن تحتاج إ ل ى ت ر ج م ة كبرى ك ص ل ا ة ا ل ع ي د ي ن و كصلاه الكسوف على كل حال هذا أ م ر سهل يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يليه عن صالح ابن الخوات أ ن سهل ا بن أ ب ي حثمه حدثه أ ن صلاه الخوف لكن هل في ا ل ط ر ي ق ا ل أ خ ر ى ما يدل على أ ن سهل ا بن أ ب ي حثمه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الخوف أ ن سهل ا بن أ ب ي حثمه صلم عن النبي صلى مع النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ص ل ا ة ا ل خ و م ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى تدل على ذلك كل ما تدل ليس فيها ما يدل نعم فالقول ب أ ن ه سهل بن أ ب ي حزمه قيل به و الاستدلال بالحديث الثاني يعني كونه روى الخبر عن سهل بن أ ب ي ح ز م لا إ ش ك ا ل فيه لكن هل يقال أ ن سهل بن أ ب ي حزمه و الذي صلى مع النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م فيفسر به المبهام نعم نعم شلون شلون شلو. هذه ا ل ص ل ا ة مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهي مرفوعه صلاه ذات الرقاء النبي عليه الصلاه و السلام هو الامام لا اشكال ا س م ه بالبحث في ه ا لكن ا ل و ا س ط ة بين صالح م ن الخوات و من صلاها مع النبي عليه الصلاه و السلام صالح م ن الخوات يروي الحديث ع م ن نعم في هذه في ا ل ر و ا ي ة الثانيه سهل بلا شك و صرح به لكن سهل هذا هو الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لان ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة ما قال صليت ص ل ا ة القوم مع رسول الله لنقل هو هو ل أ ن ه قال أ ن س ا ل بن ابي حدم حدثه أ ن ص ل ا ة القوم نعم وعلى كل ح ذ ا يقول ابن حجر الراجح أ ن ه أ ب و ه خوات ابن جبير خوات ابن جبير إ ذ ا ما الذي يمنع أ ن يكون المبهم هو سهل ا بن أ ب ي حثم وتفسره الروايه ا ل أ خ ر ى يقول ا ل ر ا ج ع أ ن ه ابو خ و ا ت ب الجبير ويؤيده أ ن سهلا لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوه ة ي ي ؤ د أن س ه لصغره ا الغزوة لم تلك ل من يكن في سني من يخرج في سن لكن لا يمنع أ ن يروي سهل ا بن أ ب ي حثم هذه ا ل ص ف ة عن غيره من ا ل ص ح ا ب ة الذين ح ض ر ح ض ر ص ل ا ة غزوه ا ت ا ل ر ق ا ع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكون من مراسل ا ل ص ح ا ب ة و لذا ما جاء ب ص ي غ ة تدل على أ ن ه حضر و أ ن سهل بن ابي ح ث م حدثه أ ن ص ل ا ة القبر و لذا يمكن أ ن يروي صالح ب الخوات الخبر عن اثنين يرويه عن سهل بن أ ب ي حاثم نعم و سهل بن ابي حثم لم يحضر إ ذ ن روى هذه ا ل ق ص ة عن صحابي آ خ ر ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ف ت ك م ن من م ر ا س ي ل ا ل ص ح ا ب ة و يكون صالح م ن الخوات كما ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ خ ر ى رواها عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاحتمال ا ل أ ق و ى أ ن ه أ ب و ه كما قال ا بن حجر نعم و شل ا ل يمنع ي أ ن ه قال عن صالح م ن الخوات عن أ ب ي ه و قد صلى مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و حذف عن بعده نعم ل أ م ر من ا ل أ م و ر ل أ ن ا ل إ ب ه ا م له أ ق و ل له أ ه د ا ف ومقاصد قد يكون في وقت أ و في ظرف أ و في م ن ا س ب ة لو صرح باسمه لما قبل الخبر بينه وبين من يسمعون الخبر شيء ف ي ب ه ث وهذه من أ ه د ا ف ا ل إ ب ه ا م على كل حال الخبر لا إ ش ك ا ل في ثبوته وفي الصحيحين وغيرهما وسواء عرفنا هذا المبهم أ و لم نعرفه فلا فرق ل أ ن ه صلى معنا عليه اذن هو صحابي و ا ل ص ح ا ب ة كلهم عذول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ق ز و ة وقعت في مكان من أ ر ض نجد بارض غ ط ف ا ن وعرفنا سابقا متى وقعت وكانت ل قبل الخندق أ و بعد الخندق وسميت ذات الرقاع ل أ ن أ ق د ا م المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلفون عليها الخرق فكانوا يلفون عليها الخرق أ و ل أ ن ه م رقعوا راياتهم نعم أ و ل أ ن أ ر ض ه ا ذات أ ل و ا ن تشبه الرقاع أ و ل ش ج ر ة ا ل نزل تحتها يعني فيها أ ل و ا ن أ و ر ا ق ه ا م ل و ن ة أ و جبل هناك فيه بياض وحمره وسواد وزعموا ب حبان انها سميت ذات الرقاء ل أ ن خيلهم كان بها سواد و بياض فلعله تصحب عليه الجبل بخيل نعم لجبل كان هناك فظنها خيل و الخيل لا تشبه الرقاء ل ذ ا كان ذات أ ل و ا ن على كل ح ذ ا تصحيف وارد و رجح السهيلي ا ل أ و ل أ ق د ا م المسلمين نقبت من الحفاء لم ينتعلوا و ليس عليهم خفاف و كانت تباشر ا ل أ ر ض و ا ل أ ر ض فيها الحصى و الشوك فحفيت و نقبت من الحفاء فلفوها بالخرق بالرقاع خ ب ل ر التي ا ل خ ر ق السهيل رجح هذا لثبوت عن ابي موسى في الصحيحين و غيرهما و كذا النووي يحتبل أن, تكون ان يكون السبب هذا و أ ن يكون غيره ل أ ن ا ل أ ر ض ذات أ ل و ا ن او لجبل هناك فيه الوان او للجميع على كل حال ما نص عليه الصحابي أ و ل ا ما يفسر به ما يحتاج إ ل ى تفسير ص ل ا ة الخوف أ ن ط ا ئ ف ة ط ا ئ ف ة ا ل ق ط ع ة من الجيش و أ ق ل ه ا واحد و أ ق ل ما تقوم به ص ل ا ة الخوف ث ل ا ث ة إ م ا م و م أ م و م و حارس هذا أ ق ل ما تقوم به ص ل ا ة الخوف إ م ا م و م أ م و م و حارس و ليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين يعني يكفي واحد يكفي واحد ل أ ن أ ق ل ما يطلق عليه ط ا ئ ف ة الواحد أ ن ط ا ئ ف ة صلت معه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام طا و تصفت ط ا ئ ف ة وجاه يعني م و ا ج ه ة ا ل ع د و كل هذا حرص على الاقتداء به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و المحافظه على صلاه في وقتها و المحافظ على ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة وجاه العدو فصلى بالتي معه ر ك ع ة فصلى بالتي معه ر ك ع ة ثم ثبت قائما صلى ر ك ع ة ركع قام و ساجد س ج د ت ي ن ثم قام ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فثبت قائما عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم ثبت قائما و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م ا ل ر ك ع ة التي بقيت لهم ثم تشاهدوا و س ل م ثم جاءت صرف أ و ل ا ء وجاه العدو ثم جاءت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى الذين كانوا وجاه العدو فصلى بهم ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ثبت جالسا حتى أ ت م ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ثم تشاهد بهم و سلم بهم و هذا تمام العدل بين ا ل أ ت ب ا ع صلى بكل ط ا ئ ف ة ر ك ع ة و أ و ل ئ ك أ د ر ك و ا أ و ل ا ل ص ل ا ة و هؤلاء أ د ر ك و ا آ خ ر ه ا و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو و جاءت الطائفه الاخرى التي كانت تحرس في و ج ه العدو فصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا لم يسلم سمر جالس عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ثم سلم بهم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام سلم بهم عليه الصلاه و السلام و هذه ا ل ص ف ة و ا ض ح ة جدا و قد ذهب إ ل ي ه ا ج م ا ع ة و رجحها الشافعي لا سيما إ ذ ا كان العدو في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة لا سيما إ ذ ا كان العدو في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة و هذا في ا ل ص ل ا ة ا ل ث ن ا ئ ي ة ف ا ل ث ل ا ث ي ة ماذا يصنع ليعدل بين ا ل أ ت ب ا ع ماذا ي ص ل أ ن نقول يصلي الركعه الاولى ك ا م ل ة و ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا ركع او قام رفع من الركوع ينتظر ص ل ي بهم ركعه نصف نعم أ و نقول ان العدل بقدر ا ل إ م ك ا ن ينتظر في التشهد ا ل أ و ل مثلا ثم يتمون لانفسهم يسلمون ث ل ا ث ة ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى و يسلم بهم نعم قالوا هذا في الثنائيه و إ ن كان الثلاثيه انتظر في التشهد ا ل أ و ل كذلك في ا ل ر ب ا ع ي ة القول ب أ ن ه ا تصلى بالحضر و ينتظر في التشهد أ ي ض ا ا ل ر ب ا ع ي ة ما فيها اشكال مثل ا ل ث ن ا ئ ي ة يتم فيها العدل و ظاهر ا ل ق ر آ ن مطابق لما دل عليه هذا الحديث ظاهر القران مطابق لما دل عليه هذا الحديث لقوله تعالى و تاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك هذه ا ل ك ي ف ي ة أ ق ر ب إ ل ى م و ا ف ق ة المعتاد من ا ل ص ل ا ة في تقليل ا ل أ ف ع ا ل المنافيه ل ل ص ل ا ة و م ت ا ب ع ه للامام ل أ ن من الصور مما صح أ ن يصلي ب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى ر ك ع ة ثم ينصرفون من غير إ ت م ا م لصلاتهم ثم ت أ ت ي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى فيصلي بهم الركعه ا ل ث ا ن ي ة و يتمون ثم يذهبون ا ل ح ر ا س ة و يرجع أ و ل ئ ك ل إ ت م ا م صلاتهم هذه ص و ر ة من الصور لكن ا ل ص و ر ة التي جاءت في حديث الباب هي أ ق ر ب إ ل ى تقليل ا ل أ ف ع ا ل المنافره ل ل ص ل ا ة و قلنا أ ن المختار من هذه الصلوات ا ا ل أ ح و ط ل ل ص ل ا ة و ا ل أ ب ل غ ب ا ل ح ر ا س ة و على كل حال هذه ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة إ ذ ا كان العدو في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة فمثل هذه ا ل ص و ر ة واضحه على كل حال ثبت قائما ينتظر هذه ا ل ط ا ئ ف ة ليتم صلاتها و إ ع ت ا د ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى و ما ثبت قائما و لا يدرى هل كان ساكتا أ و كان ي ق ر أ و يطيل القراءه لكل حال هذا أ م ر مسكوت ثم ثبت قائما و تاموا و اتموا ل ا ن س ه م نعم ل أ ن ه لو تصور طول ا ل ق ر ا ء ة هنا كيف يتصور طول التشاق نعم في آ خ ر ا ل ص ل ا ة نعم اقتدع اقتدع و إ ل ى لو قسموا اكثر من جمال لو صاروا جماعات لا شك أ ن ا ل ج م ا ع ة ا ل و ا ح د ة أ ه ي ب و أ ج م ع ا ل ك ل م ة نعم و أ ه ي ب عند العدو لكن لو قسموا قسمين أ و أ ق س ا م حسبما يتيسر ا ل أ م ر ف ي س ا ع ر لكن لا يتم الاقتداء إ ل ا بهذا و ليعرف العدو أ ن ن ا ن ا ل ك ل م ة م ج ت م ع ة والله المستمع يقول حدثني عمالك عم عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر أ ح د الفقهاء عن صالح بن خ و ا ت أ ن سهل بن أ ب ي ح ث م ة عبد الله وقيل عامر حدثه أ ن ص ل ا ة الخوف صفتها أ ن يقوم ا ل إ م ا م مستقبل القبله ة صلاة الخوف صفتها أن ص الخوف ف ت ا أن ي ق ومعه الإمام القبلة مستقبل م و ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه و ط ا ئ ف ة م و ا ج ه ة م و ا ج ه ة للعدو أ ي وجوههم إ ل ى العدو فيركع ا ل إ م ا م ر ك ع ة و يسجد بالذين معه يركع ر ك ع ة و يسجد بالذين معه ثم يقوم ف إ ذ ا استوى قائما ثبت و أ ت م لانفسهم ا ل ر ك ع ة الباقيه في مكانه ثم يسلمون و ينصرفون ا ل آ ن ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة م ط ا ب ق ة ل ل أ و ل ى نعم طائف صلت معه و طائفه جاهل ف ص ل بالتي معه ثم ثبت قائما تم اليهوس ثم صرف ثم إ ل ى أ ن جاءت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى و صلى ب ا ل ر ك ع ة التي بقيت ثبت جالسه حتى اتم اليهوس ثم سلم به هذه ا ل ص و ر ة يقوم ا ل إ م ا م مستقبلا قبله معه ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه و ط ا ئ ف ة مواجهه العدو فيركع ا ل إ م ا م ر ك ع ة و يسجد بالذين معه كما سبق نعم. نعم ثم يقوم فاذا س ت و ى قائما ثبت واتموا لانفسهم ا ر ك ه ا ل ب ا ق ي ة ثم يسلمون ثبت قائما و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م نعم ف إ ذ ا استوى قائما ثبت واتموا ل أ ن ف س ه م الركه الباقيه ومكانهم ثم يسلمون إ ل ى هذا ح د في اختلاف ولا ما في ها ما في اختلاف ثم يسلمون وينصرفون و ا ل إ م ا م قائم نعم. نعم في فرق ما في فرق وين؟ كلها قائمه ثبت قائما ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ثبت قائما ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ثبت جالسا نعم هنا ثم سلم لا ما بعد جينا ك ا ن ك ل ا م في ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى ثبت قائما إن إ ل ى أ ن ت م و ا لانفسهم وسلموا ن ص ر ف و ا ل ل ح ر ا س ة ثم جاءت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ثم يسلمون و ينصرفون ا ل إ م ا م ق ا ئ م فيكونون وجاه العدو ثم يقبل ا ل آ خ ر الذين لم يصلوا يكبرون و ر ا ء د و من فيركع بهم ا ل ر ك ع ة و يسجد بهم ثم يسلم هذا محل الاختلاف فيقومون فيركعون الى انفسهم ا ل ر ك ع ة الباقي ثم يسلمون في ا ل ط ر ي ق ا ل أ و ل ى أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثبت جالسا و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م ثم سلم بهم نعم في ا ل ط ر ي ق ا ل ث ا ن ي ة سلم قبلهم سلم ثم قاموا ف أ ت م و ا لانفسهم ا ل ر ك ع ة الباقيه ثم سلموا نعم قال ابن عبد البر و هذا القول الذي رجع إ ل ي ه مالك و هذا الذي رجع إ ل ي ه مالك ا ل س و ر ة ا ل ث ا ن ي ة عرفنا الفرق بين ا ل س و ر ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة نعم في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى انتظر حتى سلم بهم وفي ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة سلم قبلهم واتموا ل أ ن ف س ه م يعني قضوا مفاتهم على ا ل ج ا د ت ح ت ه ولذا يقول ابن عبد ا ل ب ر و هذا الذي رجع إ ل ي ه مالك بعد ان قال بحديث يزيد ب ا ل رومان ا ل أ و ل و إ ن م ا رجع إ ل ي ه رجع إ ل ى الثاني للقياس على سائر الصلوات أ ن ا ل إ م ا م لا ينتظر المامون يعني و إ ن انتظر في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى انتظر ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ليصلي بهم مثل ما صلى ب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى نعم إ لانه أ في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة لا ينتظر في التشهد ا حتى يصلي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و إ ن م ا يسلم ثم إ ذ ا سلم قاموا لقضاء م ف ا ت ه على الجاهل يقول للقياس على سائر الصلوات ان ا ل إ م ا م لا ينتظر ا ل م أ م و م و أ ن ا ل م أ م و م إ ن م ا يقضي بعد سلام ا ل إ م ا م و لذا رجع ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى الى هذه الصوره و على كل حال هذه ا ل ص و ر كلها ث ا ب ت ة و ص ح ي ح ة يجوز العمل بها كلها يقول و حدثني عن مالك عن ا ف ع ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا سئل عن صفه ص ل ا ة الخوف عن ص ل ا ة الخوف يعني عن ص ف ت ه قال يتقدم الامام إ م ط ئ ف ة ن الناس الإمام يتقدم و ط ا ئ ف ة من الناس يعني بحيث لا ي ب ر غ ه م سهام العدو بحيث يكونون في م أ م ن من أ ن يرشقهم النبال والسهام فيصلي بهم ا ل إ م ا م ركعه وتكون ط ا ئ ف ة منهم بينه أ ي بين ا ل إ م ا م معه وبين العدو ولم يصلوا ل أ ن ه م يحرسون يحرسون هؤلاء المصلين من سهام ا ل أ ع د ا ء ف إ ذ ا صلى الذين معه ر ك ع ة ا س ت أ خ ر و ا مكان الذين لم يصلوا فحينئذ يكونون في وجه العدو و لا يسلمون بل يستمرون في ا ل ص ل ا ة ينتقلون إ ل ى ا ل ح ر ا س ة و هم في ص ل ا ة و لا يسلمون و يتقدم الذين لم يصلوا ت ق د م و ن إ ل ى ج ه ة ا ل إ م ا م فيصلون معه ركعه ثم ينصرف ا ل إ م ا م من صلاته بالتسليم و قد س ل ى ركعتين فتقوم كل واحد ة من الطائفتين ف ت ص ل و ن يا م و س م ر ك ع ة ر ك ع ة ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة و الامير واضحه يصلي ر ك ع ة بهذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى تحرس اذا صلوا ر ك ع ة معه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام انصرفوا إ ل ى الحراسه من غير إ ت م ا م لصلاته يحرسونهم في ا ل ص ل ا ة ثم ت أ ت ي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى ي ص ل ي بهم ا ل ر ك ع ة التي بقيت له ثم بعد ذلك يقضي ا ل أ و ل و ن و الاخرون ما فاتهم أ و ما بقي عليهم من ا ل ص ل ا ة ر ك ع ة ر ك ع ة نعم على حسب على حسب ما تقتضيه م ص ل ح ة ا ل ح ر ا س ة نعم حسب ما تقتضيه م ص ل ح ة ا ل ح ر ا س ة و هم بهذه ا ل ر ك ع ة التي صلوها معه ا و ا عليه الصلاة و ا ل س ل ا م أ د ر ك و ا فضل ا ل ج م ا ع ة أ د ر ك و ا فضل الجمعه ا ة وكونوا م او د ا أ كل اثنين, اثنين او ث ن ن ي أ كل خ م س ة أ و كل م ج م و ع ة الأمر فيه ساعه و ي ج م ا ع ة و أ د ر ك و ه ا و ا ل أ م ر فيه س ا ت ه شيء مع الإمام اذا ل إ إ م م ا وجد أ ك ث ر من شخص فاتهم ت ركعة ر ك ع و يقتدي ن ي بعضهم ببعض في ا ل ص ل ا ت في حال ا ل أ م ن لا ب أ س نعم نعم يؤذن ويقام ل ه يؤذن و ي ق م لهم لانه لو كان العدو في ج ه ة ا ل ق ب ل ة جاء في بعض الصفات ما يناسب نعم أ ن ه يصلي يجعلهم صفين فيصلي ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى بالصف ا ل أ و ل ثم ي س ت أ خ ر أ ص ح ا ب الصف ا ل أ و ل يدرك الصف الثاني ويتقدم أ ص ح ا ب الصف ا ل أ و ل يصليهم ا ل ر ك ع ة التي بقيت ثم بعد ذلك يتمون ل أ ن ف س ه م المقصود أ ن ه مثل ما ذكرنا الوجوه كلها ص ح ي ح ة و الصور ث ا ب ت ة س ت ة أ و س ب ع ة أ و ت س ع ة على مقالب الحبان و على ا ل إ م ا م أ ن يفعل ا ل أ ح و ط ل ل ص ل ا ة نعم ا ل أ ق ل م خ ا ل ف ة ل ل ص ل ا ة ا ل أ ح و ط لها و ا ل أ ب ل غ في ا ل ح ر ا س ة و يتقدم الذين لم يصلوا ا ل إ م ا م و يركضوا أركض و ي ن ص ر ف ا ل إ م ا م من ص ل ا ة ه بالتسليم و قد صلى ركعتين فتقوم كل واحد من ا ل ط ا ئ ف ي ن يصلون ي ا ن ف س ه م ر ك ع ة ر ك ع ة بالتكرار ل أ ن كل واحد منهم يصلي نفسه ر ك ع ة يعني كل واحد منهم تخصه ر ك ع ة ليس معنى هذا أ ن الجميع ي ص ل ي ر ك ع ة لا بل كل واحد منهم يصلي ر ك ع ة و هذه ف ا ئ د ة التكرار بعد أ ن ينصرف ا ل إ م ا م من ا ل ص ل ا ة فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين قد ص ل و ركعتين و هنا يقول الحافظ بن حجر لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا و في ظاهرهم أ ن ه م أ ت م و ا في ح ا ل ة و ا ح د ة يعني في ظاهر اللفظ يدل على أ ن ه م أ ت م و ا في ح ا ل ة و ا ح د ة في آ ن واحد ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة و يحتمل أ ن ه م أ ت م و ا على التعاقب أ ت م و ا على التعاقب و هو الراجح من حيث المعنى و إ ل ا لو أ ت م و ا في ان واحد للازم على ذلك تضييع ا ل ح ر ا س ة ا ل م ط ل و ب ة و إ ف ر ا د الامام وحده و يرجحه ما رواه أ ب و داود عن ابن مسعود و لفظه ثم سلم فقام هؤلاء أ ي الطائف الثاني فقضوا ل أ ن ف س ه م ركعه ثم سلموا ثم ذهبوا و رجع أ و ل ئ ك إ ل ى مقامهم فصلوا لانفسهم ر ك ع ة ثم س ل م ظاهر حديث ا ل مسعود أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة لما سلم ا ل إ م ا م أ ت م و ا في مكانه ثم انصرفوا الى ج ه ة ا ل ح ر ا س ة ف أ ت ت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى ف أ ت م و ا لانفسهم وظاهره أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة والت بين ركعتيها ثم أ ت م ت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى بعدها وهذه الصفه اختارها أ ش ه ب و ا ل أ و ز ا ع ي و ا ل ح ن ف ي ة ورجحها ابن عبد البر ل ق و ة اسنادها ولموافقتها ا ل أ ص و ل في أ ن ا ل م أ م و م لا يتم صلاته قبل سلام إ م ا م ه ف إ ن كان ا ل أ م ر خوفا أ ش د من ذلك يعني هنا يتمكنون من أ ن يصلي بهم ط ا ئ ف لكن هناك صور من صور الخوف يزداد فيها الخوف بحيث لا يستطيعون ا ل ص ل ا ة على هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ م ر أ ع ظ م من ذلك ف إ ن كان ا ل أ م ر خوفا هو اشد من ذلك ل ك ث ر ة العدو فخيفه من قسمهم لذلك يعني نصف الجيش لا يكفي لصد العدو انما لا بد أ ن يكون الجيش كله او جله في م و ا ج ه ة العدو ف إ ن كان ا ل أ م ر أ ش د او اشد خ و ف من ذلك ل ك ث ر ة العدو فخيفه من قسمهم لذلك صلوا رجالا و قياما على أ ق د ا م ه م أ و ركبانا يعني بحسب ا ل إ م ك ا ن بحسب ا ل إ م ك ا ن يعني لو قدر أ ن ه م إ ذ ا جلسوا يخفى أ م ر ه م على العدو ص ل و ا جلوس إ ذ ا ركبوا برزوا للعدو ص ل و ن وقوف و هكذا على حسب ما يتيسر ل ه قياما على أ ق د ا م ه م أ و ركبانا على دوابهم مستقبلي ا ل ق ب ل ة أ و غير مستقبلي القبلة أو الى ج ه ة ا ل ق ب ل ة أ و إ ل ى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة حسب ما يتيسر و لا يكلف الله نفسا له سبحانه وبهذا قال الجمهور لكن قال م ا ل ك ي ة لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت يعني لا يفرطون ب أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة و واجبات ا ل ص ل ا ة إ ل ى هذا حد إ ل ا إ ذ ا خشوا فوات الوقت لا شك أ ن ا ل ص ل ا ة ولو في آ خ ر الوقت مع كمال ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل من ص ل ا ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها مع الخلل في الصلاه يعني ك ص ل ا ة من ينتظر وجود المال ينتظر وجود الماء إ ذ ا كان يغلب على ظ ن وجود ه ولو في آ خ ر ا ل وقت أ ف ض ل من أ ن يصلي التيمم في أ و ل وقت ثم قال و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن, عن سعيد الموسيد أ ن ه قال م ا صلى ر س و ل الله صلى الله ل ع ي ه وسلم ا ل والعصر ل ظ ه ر يوم ا خ ن د قال حتى غ ب ت ا ش ما س م صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس و عرفنا أ ن ص ل ا ة الخوف شريعته لم تشرع خلاف فالذي قلنا لم تشرع ص ل ا ة الخوف يقول ما صنعه في غ ز و ة الخندق منسوخ و لا يجوز ت أ خ ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها بل تصلى ا ل ص ل ا ة على أ ي حال أ م ك ن ت من الوجوه ا ل ج ا ئ ز ة و إ ذ ا قلنا أ ن ص ل ا ة الخوف م ش ر و ع ة قلنا غ ز و ة الخندق في الحضر و ص ل ا ة الخوف لا تصلى في الحضر و ق ل قال به جمع من أ ه ل ه ا وعرفنا أ ن غ ز و الخندق متقدم على ذات الرقاب فتكون لم ش ر ي ع ت بعد فتكون ما صنعه في غ ز و الخندق منسوخا أ ن ه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس عمدا لانشغاله بالقتال وذلك قبل س ر ع ي ة ص ل ا ة الخوف على الخلاف السابق أ و ل أ ن ن ا تشرع في الحضر على قوله وهذا كله تقدم ما صلى رسوله عليه الظهر و العصر و عند ا ل ن س ا ء عن ابن مسعود أ ن ه م شغلوه عن أ ر ب ع صلوات شغلوه عن أ ر ب ع صلوات الظهر و العصر و المغرب و العشاء هذا عند ا ل ن س ا ء من حديث ابن مسعود شغلوه عن أ ر ب ع صلوات و خ ن د ق حتى ذهب من الليل ما شاء الله و قوله أ ر ب ع تجوز لماذا ل أ ن العشاء لم يخرج وقتها ل أ ن العشاء لم تفت و و مقتضى حديث علي و جابر الصحيحين و غيرهما أ ن ه لم يفت و غير العصر عند ا ل ن س ا ء أ ر ب ع صلوات و عندنا من كلام سعيد أ ن ه م شغلوه عن الظهر و العصر نعم شغلوه عن الظهر و العصر حديث مسعود ا ل ن س ا ء أ ر ب ع صلوات و جاء عن جابر و علي في الصحيحين و غيرهما أ ن ه لم يفت و غير العصر لم يفت و غير العصر فمال ابن العربي إ ل ى الترجيح فقال إ ن ه الصحيح لانه لم يفت و إ ل ا العصر ل أ ن ه ا ا ل متفق عليها لم يفت و العصر ل أ ن ه ا في الصحيحين و هي أ ر ج ع و جمع النووي بعد أ ن اراد أ ن يثبت أ ن كل ما ذكر صحيح شغلوه عن العصر وحدها شغلوه عن الظهر و العصر معا شغلوه عن أ ر ب ع صلوات كما ب ي ح د ي مسعود النسائي نعم ابن النووي يقول الجمب ممكن كيف يمكن الجمب لنقل و يوم الخندق ما معنى يوم الخندق الخندق يوم ولا أ ي ايام م أ الخندق أ ي ا م فيحتمل أ ن ه م في يوم شغلوه عن العصر فقط و في اليوم الثاني ش غ ل و ه ا عن الظهر و العصر و في اليوم الثالث ش غ ل و ه ا عن اربع اوقات و العكس و العكس ايضا اي غ ز و ة و كلها صحيحه كلها صحيحه نعم المقصود أ ن ه ا أ ي ا م ما هو يوم يعني يوم يوم الخندق نعم هل, هل يراد به ا ل أ ر ب ع و العشر س ا ع ة يوم الخندق لا يقصد به في غ ز و ة الخندق المشتمل على أ ي ا م فالقول هذا م ت ج د ها ه شلون اختلف نعم هنا جابر قال كلام علي قال كلام ابن مسعود قال كلام صح ولا لا ابن مسعود تحدث عن يوم ن الايام جابر تحدث عن اليوم ا ل ث ا ن ي علي تحدث عن ا ل يوم الثالث وهكذا سهل تصوره واضح على كل حال صلاه الخوف من إ ض ا ف ة الشيء إ ل ى سببه فسببها الخوف فمتى وجد الخوف ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة يوجد المسبب قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أ ح ب ما سمعت في هذا أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ص ل ا ة الخوف اللي هو إ ي ش الثاني الحديث الثاني نعم أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ص ل ا ة الخوف فيقتضي أ ن ه سمع في كيفيتها صفات م ت ع د د ة و هي كذلك فقد جاءت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صفات حملها بعض ا ل ع ل م على اختلاف ا ل أ ح و ا ل و آ خ ر ه على التوسع و التخيير يعني أ ن ا ل إ م ا م مخير في ان يصلي هذه الصلاه ة و و وافقه على ت ر ج ح ا ل ص ف ة التي رجحها في الحديث الثاني الشافعي و أ ح م د و داود لسلامتها من ك ث ر ة ا ل م خ ا ل ف ة و كونها أ ح و ث ل أ م ر الحرب مع تجويزهم ا ل ص ب ا ت ا ل أ خ ر ى و تقدم النقل عن الامام احمد أ ن ه جوز ا ل أ و ج كلها يقول حصلت ا ل أ خ ب ط ة اليوم في ص ل ا ة المغرب حيث وقف ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى على وهم يسجدون فركع ا ل إ م ا م و ركع أ غ ل ب ا ل م ؤ م و م ي ن و سجد بعضهم لما انقى سمع الله م ن حمده تنبه من سجد سؤالي من قام من س ر و د ه و ركع ل و ح د ي قبل أ ن يسجد ا ل إ م ا م هل تعتبر ص ل ا ة ص ح ي ح ة أ م لا أ م يجب عليه ا ل إ ع ا د ة الركوع يرى جم من اهل العلم أ ن ه أ ن ا ل ر ك ع ة تفوت بفواته و أ ن ه هو الركن الوحيد الذي تفوت ا ل ر ك ع ة بفواته بمفرده أ م ا مع عداه فلا بد من فوات ا ر ك ن ي ن ف إ ذ ا سجد ا ل إ م ا م و رفع من السجود سجد المامون بعده ي د ك ر ا س ج و لو رفع مالا م يسجد ل ل ث ا ن ي ة أ م ا الركوع إ ذ ا رفع ا ل إ م ا م فات ف و فات الركوع و بفواته ت ب و ت ا ل ر ك ع ة هذا قول جمع من أ ه ل العلم و منهم من يقول أ ن الركوع ش أ ن ه ش أ ن غيره فكون ا ل ر ك ع ة إ ذ ا جاء و ا ل إ م ا م راكع و رفع ا ل إ م ا م قبل أ ن يركع فوات ا ل ر ك ع ة لا ل أ ن ه الركوع الذي فات بل ل أ ن ه فات ركنان الذي هو ركن ا ل ق ر ا ء ة و ركن الركوع لكن ا ل أ ح و ث في مثل هذه ا ل ص و ر ة أ ن تعاد الركعه ان تعاد الركعه الركع. يقول من أ ل غ ى هذه الركعه و ا س ت أ ن ف من جديد ب د ا ي ة ا ل ر ك ع ة الثانيه هل عمله صحيح م ث ل م ن أ ل غ ى و إ ذ ا فاته الركوع ا ق ل ن ا ان الركعه لا تدرك ب د فوات الركوع هي تلتغي تلقائيا و عليه م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م ثم ي أ ت ي ب ر ك ع ة بدل هذه ا ل ر ك ع ة كونه الغى هذه ا ل ر ك ع ة و ا س ت أ ن ف من جديد انه قطع ا ل ص ل ا ة قطع ا ل ص ل ا ة و كبر الاحرام م ر ة ث ا ن ي ة لتكون ب د ا ي ة ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة هو صلاته على كل حال ص ل ا ة ص ح ي ح ة لكن لا ينبغي أ ن ي ق ط ع صلاته لمجرد هذه يقول ما الواجب على من سجد و السؤال ا ل أ و ل يعني من سجد و سمع ا ل إ م ا م يقول سمع الله علم قبل ذلك و أ د ر ك ا ل ر ك ع مع الامام ادرك الركعه و إ ن فاته الركوع ف ا ل أ ح ب ط أ ن يعيد ا ل ر ك ع ة أ ن ي أ ت ي ب ر ك ع ة بدل ب هذه ا ل ر ك ع ة نعم إ ذ ا طال ا ل فصل ا س ت أ ن و ا ل ص ل ا ة من جديد ا س ت أ ن و ا ل ص ل ا ة من جديد هذا ي ق ل شرح الزلقاني على الموتى طبعا دار الكتب ا ل ع ل م ي ة في أ خ ط ا ء م ط ب ع ي ة ك ث ي ر ة في المتن وفي الشرح فهناك ل ه طبع احسن منها نبهنا مرارا على طبعات دار الكتب ا ل ع ل م ي ة طبعات تجاريه لا تصحح, لا تصحح. قد يكتبون صحه ل ج ن ة ب إ ش ر ا ف الناشر لكن الواقع أ ن ه ا لا تصحح وليس فيها أ ح د من يعتمد عليه بالتصحيح فطبعاتها ت ج ا ر ي ة ليست طبعات م ح ق ق ة ع ل م ي ة بحيث يعتمد عليها طالب العلم ونبهنا على هذا مرارا و أ ك ث ر المطابع ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن لا يوجد فيها لجان ع ل م ي ة تولى تصحيح الكتب إ ن م ا الطبعات ا ل ق د ي م ة صححت ب و ا س ط ة لجان ع ل م ي ة من أ ه ل العلم صححوها والذي يغلب على الظن أ ن الهدف في ب د ا ي ة ا ل ط ب ا ع ة ليس هو ا ل ت ج ا ر ة و إ ن م ا نشر ا م بدليل ا ل د ق ة وما ي س ر ق على هذه الكتب من أ و ق ا ت قد يستمر الكتاب عشر سنوات افضل وعشرين س ن ة يعني الكتب الكبار لتضمن دقتها ولا يخرج حرفا ل م ت أ ك د م ن ه أ م ا ا ل آ ن أ ب د ا مطابق يطبع شباب وشابات كثير منهم غير مسلمين نعم من غير شاشات ما ينظغون ما يطبعون بس يضربون ا ل أ ر ق ا م الحروف يطلع عليها ل أ ن القصد التجاري ل أ ن لو ت أ خ ر و ا في التصحيح والمراجعه وكذا الموظفون هؤلاء يحسبون عليها حسابهم يحتاجون إ ل ى أ م و ا ل و ا ل م س أ ل ة ا ل ت ج ا ر ي ة فالطبعات ا ل ج د ي د ة لا يعتمد عليها إ ل ا إ ذ ا عرف ان هذه ا ل ط ب ع ة اعتني بها وجمع ع لها نسخ و اطلع على اصول لم يطلع عليها بالطبعات ا ل ق د ي م ة وهذا نبه عليها ا ن من... ي نعم في ط ب ع ة ا ل م ك ت ب ة ا ل ت ج ا ر ي ة مصطفى محمد س ن ة اربعه و خمسين ط ي ب ة وبعدها أ ي ض ا س ن ة ثلاث و سبعين م ط ب ع ا ت ه ا مطبعه ا ل ا س ت ق ا م ة ج ي د ة هناك ط ب ع ة قديمه م ط ب ع ة ا ل خ ي ر ي ة أ ي ض ا طبعه نفيس و على ه ا م ش ي ا سنن ابي داود طبعه ط ي ب ة و قبلها ا ل ط ب ع ة ا ل ك س ت ل ي ة في أ ر ب ع ة مجلدات كبار س ن ة أ ل ف و مائتين وحدوث ثمانين أ و خمسه و ثمانين هذه طبعا نفيسه لكن يبقى ان الطبعات ا ل م ت د ا و ل ة ا ل آ ن الصف الجديد لا يوثق بها يقول هل القرطبي صاحب المفهم هو صاحب التفسير المعروف و إ ن لم يكن هو فمن هو صاحب التفسير أ ب و عبد الله القرطبي م ع ر و ف نعم من أ ئ م ة ا ل م ا ل ك ي ة وشيخه أ ب و العباس صاحب المفهم أ ب و العباس شيخ صاحب التفسير صاحب المفهم شيخ لصاحب التفسير وكثيرا ً ما يقول في تفسير ا ح د قال ولقد سمعت شيخنا أ ب و العباس يعني نظير ما يقوله ابن القيم في كتبه و أ ق ص د ذ ل ك شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه هل هو يقلد ابن القيم ولا نعم ها بعد ابن القيم شيخ ا ل إ س ل ا م بعدهما بعد القرطبي بلا شك من الطرائف واحد من الباحثين نقل ر أ ي لشيخ ا ل إ س ل ا م من تفسير القرطبي يقول القرطبي يقول سند شيخنا أ ب ا العباس يظنه شيخ ا ل إ س ل ا م يقول م و ا ل ه ف ي إ ح د ى ا ل إ د ا ر ا ت ا ل ح ك و م ي ة جاءنا شخص في أ ح د ا ل أ ي ا م ف أ ص ب ح يعزع هدايا على م ن س ب ه هذه ا ل إ د ا ر ة وكنت من ضمن من أ ع ط ا ه م تلك الهدايا علما أ ن هذا الشخص له معاملات عندنا ويعلم أ ن هذه ا ل ه د ي ة لن تقدم ولن تؤخر شيئا هل يجوز لقبول الله يجوز قبول هذه ا ل ه د ي ة ولو كانت في تقديرك أ ن ه ا لا تؤثر على العمل لا يجوز قبولها ب ح ا ل ه يقول هذا ي س أ ل بعض ا ل أ خ و ا ت هل هناك دعاء يساعد في تسهيل ا ل و ل ا د ة يذكر في كتب الطب وابن القيم أ ي ض ا يذكر لعسر ا ل و ل ا د ة وغيرهم لكن المساله م س أ ل ة الدعاء الدعا و منهم من يقول إ ذ ا كتبت سوره الزلزله و ق ر أ ت على من تعسرت ولادتها تسهل ولادتها مساله, مسألة ت ج ر ب ة و إ ل ا في ا ل ق ر آ ن شفه يقول ما أ ف ض ل تحقيق لمسند ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله افضل ا ل تحقيق ل م س ن د ا ل ا م ا ا ح و تحقيق ا ل أ ر ن و ب الذي ظهر في خمسين مجلدا طبعه ك ا م ل ة و ح ق ق ه و م د ر س ة ا ل أ س ا ن ي د و لا يعني أ ن كل ما فيها صواب لكن هي أ ف ض ل الموجود و أ ك م ل الموجود يقول هذا الفرق صحيح بين الحديث القدسي بين ا ل ق ر آ ن الكريم و الحديث القدسي أ ن معناه هو لفظه من عند الله و الحديث القدسي معناه من عند الله و لفظه من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا قال به جمع من العلم و هو الظاهر و هو الظاهر ل أ ن ه لو كان لفظه من الله جل و علا ك ا ل ق ر آ ن لما جاز التصرف فيه من قبل ا ل ر و ا ة لما جازت روايته بالمعنى لما جازت روايته بالمعنى علم أ ن اللفظ الموجود في دواوين ا ل إ س ل ا م ليس من الله جل وعلا بدليل أ ن الحديث الواحد حديث بذر يا عبادي نعم حديث القدسي المشهور يوجد في مسلم بلفظ و يوجد في غيره بالفاظ م خ ت ل ف ة و دل على أ ن ه تجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي نفرق بينهم حديث النسبه حديث النبوي قال رسول الله صلى سلم و الحديث القدسي يقول فيما يرويه عن ربه او قال الله تبارك و تعالى كلاهما ان هو الا و ح ي و ا ما ينطق عن الله إ ن هو ل ا و ح ي و ا هل يجوز حضور دروس فقه أ و توحيد أ و علم حديث للمشايخ أ و ط ل ب ة العلم من بعض ا ل أ خ و ا ن اللي لهم اجتهاد في بعض ا ل أ م و ر يقول لهم اجتهادات في بعض ا ل أ م و ر مما يوجد الخلاف بينهم لعل هذا من ف ئ ة يريد ان يطلب العلم على فئه ل ما كلهم إ ن شاء الله من أ ه ل العلم و كلهم على خير و فضل و إ ن اختلفت اجتهاداتهم و اختلفت طرائقهم و وسائلهم في تحقيق الهدف الصحيح و كلهم على ع ق ي د ة و ا ح د ة و مذهب واحد ما بينهم اختلاف الا اختلاف في بعض وجهه النظر لا تقتضي أ ن يحذر البعض من البعض ا ل آ خ ر إ ل ا من كانت لديه بدعه ظاهره و بدعه مغلظه مثل هذا يكفر يحذر م ن ه مثل هذا يحذر ا ل هل يستثنى من النهي عن ا ل ص ل ا ة قبل الظهر باربع س ا ع ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة صلاه م ن هي عنها ب ا ل ن س ب ة ليوم ا ل ج م ع ة ما زال ا ل ص ح ا ب ة يصلون من دخول ه م المسجد إ ل ى دخول ا ل إ م ا م ف ل ذ ي ظهر انه يوم ا ل ج م ع ة ليس في وقت للنهي بل هو مستثنى يقول ما حكم صباغة المرأة لشعرها صبغ ة ا ل م ر أ ة ل ش ع ر ه ا صبغ ا لشعرها م ر أ ة ل بغير ا ل أ س و د إ ذ ا سلم من ا ل ت ش ب ه لا شيء فيه إ ن شاء الله تعالى يقول ما الذي يقبل م ر و ي ا ت بن عباس ما الذي يقبل م ر و ي ا ت بن عباس ما ثبت عنه ب ا ل أ س ا ن د الصحيحه سواء سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام م ب ا ش ر ة أ و لم نسمعه لصغر سنه فاقل ا ل أ ح و ا ل يكون م ر ا س ي ل ا ل ص ح ا ب ة ومراسيل ا ل ص ح ا ب ة نقل الاتفاق على أ ن ه حجه هذا ي س أ ل عن شرح الابي على صحيح مسلم هو شرح مكمل هو إ ك م ا ل إ ك م ا ل ا ل م علم ا ل أ ص ل المعلم للمازري ثم إ ك م ا ل ه للقاضي ع ي ا ض ثم إ ك م ا ل إ ك م ا ل المعلم ل ل أ ب ي و مكمل إ ك م ا ل ا ل إ ك م ا ل للسنوسي هذه سلسله بمجموعها يحصل شرح لا ب أ س به لصحيح مسلم إ ذ ا ضم إ ل ي ه ا النووي و القرطبي في المفهم و فتح الملهم ولا يزال الكتاب ب ح ا ج ة إ ل ى شرح يحل جميع ا ل إ ش ك ا ل ا ت و على كل حال و شرح من الشروح و نقل من الشروح التي سبقته و جيد في ا ل ج م ل ة هذا عنده اقتراح يقول الملاحظ أ ن ن ا نمشي في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة من الدروس ببطء نعم نعم على ن ي ة وصف أ ض ا ف ه بعض ا ل أ خ و ا ن التنوين هذا ببطء يحتاج إ ل ى وصف بطء شديد كما قال بعض الاخوان حيث إ ن ه من المقرر أ ن دخلنا في كتاب العيدين من ثلاثه اسابيع و لكن ت تأخذ أ خ ذ ن ا كثيرا ا ل إ ط ا ل ة في مسائل لا يترتب عليها كبير ف ا ئ د ة ا ل ع ا د ة جرت ب أ ن نمشي على هذا و أ ن نشرك الاخوان و الطلاب في الدرس أ ن ا لا يهمني أ ن ن أ خ ذ قدر معين من الكتاب أ و ننهي كتاب ونحن ما فهمناه أ م ا كونها مسائل لا يترتب عليها كبير ف ا ئ د ة فائده ايش يدخل كتاب الخوف باب الخوف هنا ي ع ن ي كان القصد ان ا ل ص ل ا ة لا تصلى هذه م ع ض ل ة م ش ك ل ة و إ ن كان القصد انه لماذا ذكر باب الخوف و أ ف ر د بباب بعد كتاب الخوف ه ذ ه م ن ه ج ي ة يحتاجها كل طالب علم كون ا ل إ ن س ا ن يدركها أ و لا يدركها هذا يمكن يدركها بعدين إ ن شاء الله و أ م ا كون مسائل لا ترتبك مسائل م ت ف ا و ت ة ولو اقتصرنا على ما فيه ف ا ئ د ة دون غيره لاختلفنا في تقدير ا ل ف ا ئ د ة تقدير ا ل ف ا ئ د ة نسبي ولاقتصرنا على ك ل م ة التوحيد هذه اعظم ل أ فائده ل أ ن استغراقنا في بيان ا ل ص ل ا ة و كتاب ا ل ص ل ا ة على حساب ك ل م ة التوحيد لكن لا بد من المرور على جميع أ ب و ا ب الدين نعم كوننا نخفف الشرح سهل يعني ما يعجز ع ن و احد تخفيف الشرح كنا نمشي على أ ي طريقه ما م ش ك ل ة نعرف واحد من المشايخ ب د أ بعدنا بالبخاري باربع سنوات وتقدمنا بمراحل هذا ا ل ط ر ي ق منهج هناك شرح للبخاري في مجلد لطيف وشرح في عشرين ثلاثين مجلد كله له ف ا ئ د ة اللي بينتهي على طول انت ق ر ا ء ة لا يعجز عنها أ ح د س ي من الحاضرين يحرفون كلهم ي ق ر أ و ن لكن الكلام في ا ل ف ا ئ د ة و تقرير ا ل ف ا ئ د ة يقول على كثير, كثير على حساب الوقت و مسائل أ ه م هو لا شك أ ن كل شيء له ض ر ي ق ع ر ض ن ا البسط و التوسع لا شك أ ن ه على حساب الوقت و ا ل حساب الابواب اللاحقه و الكتب ا ل أ خ ر ى و العلم على أ ن نجعل في بالنا أ ن العلم لا ينتهي ولن ينتهي ما يمكن أ ن ينتهي فكوننا نمشي على طريقة و ا ح د وعلى ت ي ر ة واحده ونشرك ا ل أ خ و ا ن وتفتق المسائل وتوضح وتبسط وهذا ما طلب لكثير من ا ل أ خ و ا ن إ ذ ا طلب مثل هذا ا خ ت ص ا ر فبعض ا ل أ خ و ا ن يطلب لماذا نختصر هكذا ل أ ن ه سمع بعض الدروس أ و س ع من هذا الشهر و ا ل ط ر ي ق ة الحواريه التي هي اللي نستعملها ا ل آ ن و نشرك الاخوان طريقه من أ ن ف ع ا ل طرق للطلاب العلمي ن ا كوني أ م س ك الكتاب و أ ش ر ح و أ ن ا ماشي هذا يمشي ك ت ا ب لا ب س لكن فهم من فهم و لم يفهم من يفهم هذا مشكله فاذا ر أ ي ت م أ نمشي ن مشي ا م س أ ل ه لكم انا ما يخصني شيء في الباب لا مهم على أ ن ن ا نمشي يعني اننا نقرا قرايه لا أ ن ا أ ق و ل حتى كلامي أ ن ا مهم أ ن ا هنا اني ق ر أ نشرح و لازلت ف ح ت ا ل أ خ و ا ن كلهم يعني لا ا ل ل ي يمسك يمسك واللي يكتب يكتب واللي يكتب. انا يا ا خ و ا ن لا يضيرني أ ن أ س ر ع أ و أ خ ف أ و أ ط ي ل ما, ما يضرني هذا لكن أ ن ا أ ش و ف كثير من ا ل أ خ و ا ن يصر على أ ن مطيل و سمعنا و نسمع كثيرا م ي ز ة هذه الدروس بالباسط والا لا الاختصار ما يعجز عنه احد انا أ ق د ر أ ش ر ح لكم الكتاب هذا بشهر شلون هناك د و ر ة وضع يتعجبون كثيرا يعني لما أ ق و ل لكم من واحد من المشايخ وضع د و ر ة ل م د ة شهر ق ر أ ت عليها الكتب السته بشهر واحد كل واحد يسكت و ي ق ر أ عليه ه ذ ا ن ما يعجز عنه خالص ما هي مبالغ ترى واقعه يقراون اثني عشر س ا ع ة في اليوم م ت و ا ص ل ة ولا يتكلم بكلمه تسمى د و ر ة يسمونه د و ر ة موجود موجود, موجود. يقول رجوع الامام مالك للحديث الثاني أ ي أ ن ا ل إ م ا م لا ينتظر المامومين قياسا على باقي الصلوات ا كيف ن أ خ ذ بالقياس هنا والمعلوم أ ن القياس لا يعتد به في العبادات م ق ص د بذلك القياس الذي لا يستند إ ل ى دليل هذا يستند إ ل ى دليل نصف الموضوع لكن كون القياس يؤيد هذا الحديث دون الحديث ا ل آ خ ر مرجح هو م ر ج ع و لا يعتمد عليه و هذه ا ل ك ل م ة كون القياس لا يعتمد به في العبادات و لا ت خ ل ا ل عبادات هذه م س أ ل ة ن ظ ر ي ة يتفق عليها اهل العلم لكنهم ن ذ التطبيق تجدون في كتب المذاهب ك ل ه س ت م ر ا ر القياس في العبادات يقول ظهر في بعض المحلات إ م ك ا ن ي ة توصيل ق ن ا ة المجد يقول هي إ س ل ا م ي ة ه ا د ف ة خ ا ص ة ل ل أ ط ف ا ل و لكن الاشتراك الرسمي ب أ ل ف و ث م ا ن م ا ئ ة ل م د ة ثلاث سنوات و هناك محلات في ا ل خ ف ا ء تركب الجهاز الخاص بها ب خ م س م ا ئ ة ريال فقط فهل يجوز لي فهل يجوز لي أ ن أ ر ك ب ه ا بسائل خ م س م ا ئ ة و مفتوح الاشتراك على كل حال هذه حقوقهم و تكاليفهم ك ب ي ر ة جدا لا يناسبهم إ ل ا هذا السبت و الهدف من إن انشائها كما عرفنا منهم ليس الهدف منها الكسب المادي هذا أ ص ل المقصد ا ل أ ص ل ي و على كل حال كلامنا فيها و في غيرها سئلت عنها مرارا ً و جوابي واحد ا ل س ل ا م ه لا يعدلها شيء و المعافى من هذه ا ل آ ل ا ت هو بخير في ك لكن حال ل إ ذ ا كان مبتلى ب آ ل ا ت أ خ ر ى فهي خير الموجوده الان هي خير الموجود اما كون أ ح د بدون علمهم و بدون رضاهم يوصل هذه ا ل ا ف ا د ة هذه من هذه القناه بمبلغ أ ق ل لا شك أ ن ه مضر بهم و لا ضرر و لا ضرار والله أ ع ل م و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن